لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكلكم لعلكم تشألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى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 كُن نافعين دلنا قذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو جاهق ولكم الول من ما تصفون وله ما في السماوات والارض وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْقِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ أَن تَتَّخِذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْسَرُونَ لَوْ كَانَ فِينَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ان تَتَّخِذُوهُم مِّن دُونِ آلِهَتِهَا قُلْ هَٰذَا بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا ذِكْرٌ مَّنْ نَّعِي وَذِكْرٌ مَّن قَبْلِ بِالْحَقِّ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ فَهُمْ مُعْرِضُونَ